القسم الأول وهو علم التصور علم تصور ما معنى هذه العبارة يقول المنطقيون أن علم التصور هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا نفيه عنه هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه هذا غالب التعريف عندهم بهذا الشكل او يقال هو الإدراك الحالي عن الحكم إدراك الشيء دون حكم إدراك الشيء دون حكم او إدراك الشيء بلا حكم نعم كل هذا يمكن أن يقال في علم التصور طيب ما مثالك ما مثال هذا حتى يتضح التعريف قالوا كإدراك معنى اللذة وإدراك معنى الألم نعم ومعنى الكاتب ومعنى الإنسان هم يقولون فإدراك كل مفرد يعني إدراك كل مفرد مما ذكر من اللذة وألم والإنسان والكاتب كل هذا يسمى مفرد الكاتب مفرد نعم والألم مفرد واللذة مفرد والإنسان مفرد فإدراك كل مفرد من هذه الأمور نعم هو فهم المراد فهم المراد به بهذا المفرد ما المراد بالإنسان ما المراد بالكاتب نعم ما المراد باللذة ما المراد بالألم أي فهم المراد به ذلك أي ذلك المفرد نعم من غير تعرض لإثبات شيء ولا لنفيه عنه أنت تعرف معنى الإنسان بدون استدلال دون تحتاج أن تضيف إليه شيء تثبت أو تنفي عنه شيء دون أن إذا قيل مثلا الإنسان. هل يتبادر إلى ذهنك أمر آخر حتى تخرج منه نعم ما تحتاج تعرف بدهيا الإنسان هل تحتاج إلى الإنسان إضافة حتى تعرف أن المراد هذا المتكلم لا تحتاج لكن مثلا لو قيل الحيوان وأردت أن تعرف به أنه هو الإنسان هنا تحتاج إلى إيش تحتاج إلى إثبات شيء لأن علم التطور إما أن تثبت معه شيء هو من دون أن تثبت شيء أو تضيف إليه شيء، لكن في في مثال الحيوان يحتاج أن تضيف إليه شيء حتى يستطع لك فأنا إذا أردت الإنسان لكن عبرت عنه بكلمة الحيوان، أريد أريد كلمة الإنسان لكن أعبر عنها بالحيوان. فهل يتبادر على الذهن معنى الإنسان؟ لأن هذا المفرد يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات شيء وهو كلمة ناصد. فأقول حيوان ناطق بحينئذ أعرف, أعرف أنه الإنسان هناك يعني من يقول هذه الكلمة العامة وتحتاج إلى إضافة فقال حيوان ناطق عاقل، أو حيوان عاقل حتى يخرج البهيمة لأنها ناطقة لكنهم أخذوا النطق بمعنى آخر وإلا الصحيح أن النطق هو التحدث الصحيح أن النطق هو التحدث قالوا حتى مع هذا نحن نتكلم اضفنا كلمة العقل لأن هناك من من الحيوانات من يتكلم كلب نعم ببغاء مثلاً يردد ينطق مثل كلام البشر فعلى كل حال ال الذي يصطلح عليه انك اذا إذا أردت أن تعرف الإنسان من كلمة حيوان تضيف إليه كلمة كلمة ناظر إذا هنا ليس من علم التطور كلمة الحيوان لكن كلمة الإنسان نعم من علم التصور لماذا؟ لأنك لم تحتاج أن تدخل إليها شيء ولا أن تخرج أو تنفي عنها شيء فأصبح التصور هنا مدركا أصبح التصور هنا مدركا طيب هذا علم التصور قالوا ينقسم إلى قسمين، كما ذكرنا تصور ضروري وتصور نظري التصور الضروري قالوا مثالك. تصور معنى الواحد ومعنى الان ومعنى الاثنين هذا تصور ضروري انا إذا قلت واحد ألا تعلمون معنى الواحد نعم يعني عدد عدد الواحد ما يحتاج بهذا إلى إدخال شيء ولا إخراج شيء عنه إذا قلت اثنين نعم فيتبادر إلى الذهن مباشرة معنى الاثنين ثلاثة أربعة خمسة كل هذه يتبادر إلى الذهن معناها من غير إثبات شيء ولا ولا نفيه عنه بدون استدلال بدون استدلال فهذا هو علم التصور الضروري ما يحتاج فيه إلى نظر ولا إلى استدلال طيب هو على ضد من العلم علم التصور النظري وهو القسم وهو القسم الثاني يقولون هذا مثل تشخيص الطبيب لعين الإنسان لشخص يشخص الطبيب لهذا الشخص في يتصور في الذهن معنى لهذه الآلام التي نعم يحس بها هذا المريض ترون المريض مثلا نعم إذا وقف أمام الطبيب سئل عدة أسئلة في الأخير يتصور الطبيب نوعية المرض من خلال من خلال هذا التشخيص من خلال هذا التشخيص المرض هل هو يقيني من مجرد تشخيص أم من مجرد معرفة حال المريض حال ظاهرة إنما هو تصور نعم إنما هو تصور نتج عن طريق هذا الاستنباط المبسط عن طريق هذا الاستنباط البسيط وهو الكشف على المريض يذهب الإنسان مثلا إلى ورشة السيارات يذهب إلى ميكانيكي مثلا متمرش ويقول السيارة مثلا إذا ضغط على الكابح خرج صوت كذا وكذا فتلقائيا هذا من الممارسة يعطيك تصور عن الوضع ويقول لك السبب هو كذا وإن كان هذا ليس يقينيا لكنه علم تصور إيش ليس ضروريا مكتسب من الخبرة عرف ان السبب هو هذا عرف أن السبب هو هذا تجذف مثلا مع إنسان الطبيب إذا شكع الإنسان في أي أمر من الأمور قال حس بكذا أو حس بكذا تبادر إلى ذهن تصور معين من خلال الاستدلال والممارسة فحكم على أن الأمر هو كذا هذا النتيجة وهذا التصور العلم يسمى تصور نعم يسمى علم تصور لكنه من أي قسمي التصور؟ من التصور النظري من التصور النظري طيب هذا هو القسم الأول وهو علم التصور وعلم التصور داخل تحت أي قسم من العلم الحادث أو الأزلي الحادث.